بكل لك على ايه قول لي احبك ليه واخلص لك على ايه على بعدك على صدقك على بعدك على صدقك على هجرك على غدرك قول لي احبك ليه قول لي علشان قلبي يحبك ايه خدته من حبي غير حرتي وانا جنبك ايه خليته لقلبي علشان قلبي يحبك ايه من حبي غير حرتي وانا جنبك ايه خليتوا علشان قلبي يحبك من حبي غير حرتي وانا جنبك لا قلبك لا عارف ايه زنبي ولا ايه اللي في قلبك ايه اللي انت ناوي واخلص لك على ايه ايه اللي انت ناوي واخلص لك على ايه على بعدك على صدق على بعدك على صدق على هجرك على غدرك قل لي احبك لي قول وفاء بن قلبين الحب ده وفاء بن قلبين مش حرمن وآسية ودموعين الحب ده مش وقسيه وفراق ودمع عيين قول يا قاسي عليا من يرضى بقدامي قول مين من يرضى بك قلبك بتقسيك واخلص لك على ايه قلبك بتقسيك واخلص لك على ايه على بعدك على صدك على بعدك على صدك على هجرك على غدرك قول لي احبك ليه قول لي قول لي احبك ليه واخلص لك على ايه قول لي احبك ليه واخلص لك على ايه على بعدك على صدك على بعدك على صدك على هجرك على غزرك قولي احبك لي قولي